بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفاء فالعاصفات عصفاء والناشرات نجراء فالفارقات فرقاء فالملقيات ذكراء عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسول أقتت لأي يوم أجبت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 إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات أحيانا جَعَلناها فيها رَوٰاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ الليمون انطلق الى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يجن من لهب انها ترمي بشرر كالقص كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون وَلَا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصص جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويد يومئذ للمكذبين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 كَذَلكَ نَجزمُحسنين وَإْلُ يَوْم إذ للِمُكَذَّربِين قُلوتَمَت تَعْ قَاليلًا إِكُم مُدم وَإلُ يَوم إذ